وَالَّذِينَ نَعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ كُلَّ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالabصَر وَمَن يُخْرِجُ السَّيِّئَ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يَدبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ سَقُولَ فَلَا تَسْتَفْهِمُونَ كَذٰلِكَ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ ٱلْحَقُّ فَمَا بَعْدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا وَلَن فَأَنْتَ تَصْرَخُونَ كَذٰلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ هَلْ مِن شُرَكَى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 قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ فَمَن يَهْدِ إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن أم لا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ وَلا يَتَّبِعُونَ إِلَّا ظَنَّهُ انَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم يَوْمَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرُ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ أَمَّنَ هَذَا الْقَ قواندون الله ولاه ولكن, ولكن تفضيق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا غيب فيه لرب العالمين ان يقولوا افترا قلت اتو بصوره مثله وجعوا فَإِن كُنْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قبلهم تَأَمَّلْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ فَأَنُكَذِّبُ عَن نُّذُرِ الْمُفْسِدِينَ وَإِن كَذَّبُوكَ فَكُلِّي عَمَلٍ وَلَكُم عَمَلُكُمْ اَنْتُمْ تَذَرُونَ مَا عَمِلَ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّن دَٰلَّكُمْ وَأَنَّهُمْ مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيَّ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ أُمَّهُ لَوْ كَانَ انهم من ينظر اليك افاتك تهدي العمى ولو كانوا لا يرصون ان الله لا يظلم لا شيئا ولا تندما سانفسهم يظلم